أنت الحق وقولك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا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 والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والامر ما قضيت الخلق خلقك الخلق خلقك والعباد عبيدك وامتل الله الرؤوف الرحيم اللهم اعتق رقابنا من النار اجمعين اللهم اعتق رقابنا من النار اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرناه وما أسررنا وما أعلناه وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت إلهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا ومالك ربقنا نسألك يا الله أن توفقنا لإدراك ليلة القدر اللهم إنا نسألك أن توفقنا لإدراك ليلة القدر اللهم وجعلنا فيها ممن قبلت صلاته وقراءته اللهم واجعلنا فيها من المقبورين اجعلنا فيها من المستورين اللهم اجعلنا فيها أكثر عملا يا رب العالمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك يا إلهنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين اللهم يا إلهنا ويا رجاله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 ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في دين ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا رب العالمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إلهنا ومولانا إله من تكلنا إلهنا ومولانا نحن الفقراء نحن الفقراء نحن الفقراء وإليك أتينا بذلنا إلى عزك وبفقرنا إلى غناك يا أرحم الراحمين قبلناه يا أرحم الراحمين قبلناه يا رحمن الرحيم تجاوز عنا يا خير الغافرين اغفر لنا يا خير الغافرين اغفر لنا يا أحسن الحاسبين تجاوز عنا استر عوراتنا آمن روعاتنا احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا أرحم الراحمين نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أنت رب المستضعفين يا إلهنا ويا رجاءنا امنا أم, ام من خوفنا يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من الهم والغم اللهم انا نعوذ بك من الهم والغم اللهم انا نعوذ بك من الهم والغم وغلبة الدين وقهر الرجال يا ارحم الراحمين اللهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا ذا الجلال والاكرام اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين ونساء المسلمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا لك ذكارين اجعلنا لك عبادين اجعلنا لك ره اجعلنا لك أوابنا مُنيبين يا رب العالمين اللهم عبدنا لك اللهم ذللنا لك اللهم استعملنا في طاعتك يا رب العالمين اللهم ارض عن الحاضرين والسامعين اللهم ارض عن الحاضرين والسامعين يا رب العالمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ارحمهم كما ربونا صغارا جازهم بالإحسان إحسانا وبالنساة عفوا وغفرانا ارحم الراحمين اللهم أسعد الأحياء منهم رض خواطرهم أعطهم ما أملوا وسألوا يا رب العالمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا رب العالمين واهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت وَاصْرِفْ عَنَّا سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنَّا سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْتَ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَاقْبِضْ إِلَيْنَا غَيْرَ مَفْتُونِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين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 ولا ميتا إلا رحمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا سهلا إلا حققته ولا أيمن إلا زوجته ولا أيمن إلا زوجته ولا أيمن إلا زوجته ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من سحر الساحرين اللهم حل السحر عن المسحورين اللهم حل السحر عن المسحورين اللهم أبطل ما صنع السحر اللهم ابطل ما صنعوا وفرق ما جمعوا واجمع ما فرقوا يا رب العالمين اللهم فرق ما جمعوا واجمع ما فرقوا يا رب العالمين نعوذ بك اللهم من السحر نعوذ بك اللهم من كل ساحر وساحرة اللهم إننا نعوذ بك من أعين العينين. اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين يا رب العالمين اشف كل معيون اشف كل معيون اشف كل معيون يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين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 اللهم وفق خادم الحرمين بتوفيقك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 اللهم ما ندعنا من الخير أن نسألك إياه فأعطنا إياه من غير مسأله وما ندعنا من الشر أن نستعيد بك منه فأعذنا منه من غير مسأله وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تابعونا على الصفحة الرسمية للقارئ عبد العزيز بن صالح الزهراني